مُطَاعٍ ثُمَّ آمِين وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِين وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيم فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الله رب العالمين